بسم الله الرحمن الرحيم يس سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناكهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من عندهم سدوا ومن خلفهم سدا فأوشا فهم لا يبصرون وسواء عليهم أن ظلتهم أم اكر وفسير الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة واجر كريم نَحْنُ نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثرهم وكل شيء احصيناه في امام مبين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 غيرنا بكم لا ان لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل انت قوم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 أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بظل لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال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 أرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطَعِمُ مَلَلَهُ يَسَأَلُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 ونفخ في الصور فإذا مِنَ من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من هَمَّانَ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَميعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأراض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 ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبكوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن كَمْ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ السِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ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 شأها أول مرّة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا آتتم منه تُقِدُونَ